تقربون الخلال كريمة قرب الغريب بأوبة وتلاقي وتفزني ذكر المرؤة والنداها بين الشماء الهزة المشتاقي إني لتقربون الخلال كريمة قرب بيدي اوبة ولا القي وتهمس المروءة بين الشمائل له الست مجتاقي خلق كريم طاهر قد سلامة الذواقي يا خالقنا محمودة فقد اصطفاك مقسم الارزاق فقد اصطفاك مقسم الأرزاق لا نطلب من فيلا نكرمه طربا وتلا بين الشمائلهم ستمشتاقي ف الناس ف الناس هذا حظهم ماذ وذا وند جم كان بالعلم كان نهاية الإملاق، لا تقربونه خلال كريمة طلب الغريب بأوبة وتلاقى، وتهزني ذكر المرؤة والندى بين الشماء. المشتاق والعلم إن لم تتنفه شمائل تعليه كان رطية الإخفاقي لا تحسبن العلم ينفى وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي ما لم يتوج ربه بخلاقي طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكرى المروءة والمدى بين الشمائل هزة المشتاقي إني لتقربون الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وَنَادَى بَيْنَ الشَّمَائِلِ هَزَّةَ الْمُشْتَاقِ بَيْنَ الشَّمَائِلِ هَزَّةَ الْمُشْتَاقِ